أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّنَّهُمْ سُوءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا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 والله ذو الفضل العظيم، واتبعوا ما تفعل الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما.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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمن شرِكين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.